بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإنما العسر يسرى إنما العسر يسرى فإذا ثر تثنصب وإلى ربك فارغب